ديت كف الوفا بالموعد الحافل في حافلنا في سعادة قلب حفاظ ماني عن المنتدى واصحابنا جافل في ليلة جانا البراكب مرضى تكفل الوفا بالموعد الحافل في حفلنا في سعاده قلب حفاظه مانع عن المنتدى واصحابنا جافل في ليله زانها البراق بماضه ليله حصاد الاماني والهنا رافل بثواب عز تعيد الروح الحياه يا مرحبا بالحضور المخلص النافل اللي لهم بالمعالي كف غياظة اللي لهم بالمعالي كف غياظة ندية كف بالموعد الحافل في حفلنا في سعاده قلب حفاظة ماني عن المنتدى واصحابنا جافل في ليلة الجانها البراق البناغة مدت كفل الوفا بالموعد الحافل في حافلنا في سعادة قلب حفاظة ماني عن المنتدى واصحابنا جافل في ليلة زانها البراق بما شوفوا شباب المعالي بالفرح طايل يرقى سنود المعالي والبحر خاضه الفرحه اللي سكنت في قلبه الساهل في يوم تكريمه اللي زانت عراضه في يوم تكريمه اللي كف الوفاء بالموعد الحافل في حافلنا في سعادة يغلب حفاظا ماني عن المنتدى واصحابنا جافل في ليلة جانها البراق بما مدت كف الوفاء بالموعد الحافل في حافلنا في سعادة قلب حفاظه ماني عن المنتدى واصحابنا جافل في ليلة زنها البراق بماغة والأب عاش بحبور وهمة العادل شاف الحضور وتبسم والعادل غاض ودمعت فرح لها وبضحكه جامل يا ما صعد بالحبور بنفس فياضة <تصفيق> يا ما صعد بالحضور <تصفيق> بنفس فياض <تصفيق> مدت كف الوفا بالموعد الحافل في حافلنا في سعادة قلب حفاض ماني عن المنتدى واصحابنا جافل في ليلة زانها البراكل بما ضم تكفل الوفاء بالموعد الحافل في حافلنا في سعادة قلب حفاظة ماني عن المنتدى واصحابنا جافل في ليلة زنها البراق بماضى وجد الليالي لهم بالماض الهامل يا ما في سناهم نور وبياض كد سنين وشجاعة صار متفائل هذا نهر الأمان بال أملنا ضل أملنا هذا أملنا نهى الاماني بالامل ناظر مديت كف الوفا بالموعد الحافل في حفلنا في سعاده قلب حفاظه مانع عن المنتدى واصحابنا جافل في ليله زانها البراق بماضى كف الوفاء بالموعد الحافل في حافلنا في سعادة قلب حفاظة ماني عن المنتدى واصحابنا جافل في ليلة زنها البراق بماغة مدوا كفوف الوفاء للناس والطايل اللي يلقى سرور القلوب البي ردوا تحايل الورود بليلنا الهائل وخلوا عيون الهنا ترتاح بغمض لك يا عظيم الامل شعر صايد في ساحة الشوق والفرح أحب لك يا عظيم الأمل شعر الأمل صايد في ساحة الشوق والفرح أحب